فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف والجوازم ثمانية عشر أدوات جزم بريتين لهجد أدات والجوازم ثمانية عشر او أو أداتانا كأشنسر فعلي مضارع جزم أكا شون دارسكي نصب من خند أجر نصب شون السر فعل مضارع نصب يكن فعل مضارع جزم يكن جزم يكون حذف حرف علة بيا حذف النون بيت أو علاماتي جزمي فعل مضارع سبب كان أمانة كان وهي لم ولما وألم, وألم ما. أم دوانا بي الم و الم م دوانا في بسناق الم نغل الم نغل كان نغل دا نغل الم نغل الم نغل الم نغل الم نغل الم نغل الم نغل الم نغل الم نغل الم نغل الم جازمه یعن امل الم بیکوا نه الم بیکوا جازمنیه بو چون اصلا خویی من دمی کی نافیه عاداتی کی نافیه بالام همزکا بو تقریره نفی نمینه اسات کاتیالی نشرح لک صدرکو خویتو آین شرح ریداو یارونداو ریداو کابون نفی نمیه بچین نفی نمیه به همزکا الم همزك بو تقرير هاد ماناي نفيكي لابر ألم ما يشهروا يا ولام الأمري والدعاء ولام الأمري والدعاء لام من هي أمرا كتسر فيعلي مضارع بلام هندك جار عندك جار لامك بو تينية بو أمرنية بو دعاء لكسيك و بو كسيك أعلاية فرماني بيناك ولا في النهي والدعاء لا يش للنهي ذا للنهي ذا ولا تشركوا نهي لبرؤوا لخائت على ومخلوقين ولا تزنو ناهيه لينا هي طلما ولا تؤخذنا ولا تأخذنا يعني أما اللي يمويه ب ب كيفو خائت على نهي خاناك الله سبحانه وتعالى لا يؤمر ولا ينهى لا في فيه يكرينا نهي شيء يكري بو يأكل لمخلوقين وهاد يان بابلين لا أدنى وبو أعلى هد أو كاتا أبيت دعاء أبيت دعاء چه جن أمر بيت چه نهيش بيت وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأيون و متى وايانا واين و ما و حيثما وكيفما واذا اذا بل ام في الشعر خاصه تنهال شعر داديت اذا لنثر دنايت لكلام اعتيادينات اقل الشعر داهات او كاتا اكديه جازم بيت اكري شيء جازم بك اما لا اذا نايت عفوا لنثر ده نايت أدواتي جزم أبنا شن بشي كوا أبنا شن بشي كوا أبنا شار بشوا شار بشوا بشي كان بالاتفاق حرفا بشي كان بالإتفاق حرفا. بشي كان, كان اسم بش. بشي كان على الراجح حرفا بشي كان على الراجح اسما أمهج داء اداتا أقرد داء بشي كي بشي كان بالاتفاق حرفا هج علماء هج خلافة كنية لوانا وكو لم لما أطمان ألم ألم ما لابا لام الأمري والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن حتى أبي بالاتفاق حرف بالاتفاق حرف لم لقل لما أو دو لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وشيش وإن بشري كان اسم بالاتفاق من عفوا ما ومن مهماو إذ ما وازد بنا جاری و باعثت. ما من ایو ایون متا ایانا باش اینا آنها حیث ما کیف ما اگر چندانیه دادن و ما، من، أي، متى، أيانا، اين أنا، حيثما، كيفما، وإذا أما أنش اسم وبشي يدور لما أنه بشي كان حرفا وبشي كان اسما أما أنتوا مهما لقل إذما علماء لما خلاف هي ولا لما خلاف ينهاي، أوي من خم نسري الرم، أوي كإذماء على الراجح حرفه، مهما على الراجح اسمه، وكترجيحه محددين عبد الحميد توحش سنية، أما ابن هشام بعكسه ولا قطر النداء ألي أكسر كي صحيحة، مهما حرفه اذ ما اسمه وعندك مناقشه مذاهب كان الشركه كابو أدواتي جزم فعل هاتيا عفوا اذ ما اسمها حرف اسم هاتيه است فعل هاتيه طبعا لم كتبت يني اذا أقرب طلب هات طلب هات دعي فعل مضارع هات بون منا قل تعالوا اتلو تعالوا اتلو بزما قل تعالوا اتلو لبلو طلب هاتوا قفاه نبكي قفاه نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوا بين الدخول بين الدخولي فحوملي أبيني فعلك هاتوا طلبة فعلك تلها هاتوا مجزومة فعلك مضارع تعالوا أتلوا ولا قرآن بلان مكو أدوات أدات بيت أو الصيغي طلبك كالك وكو أداتك خوي أدات بيت مستقل أبيني أم أداتانا هم كبريتين لشن لهجدة أدات كهندي كان حرف بالاتفاق هندي كان اسم بالاتفاق هندي كان على الراجح يعني كي كان بابرين على الراجح حرفه أو يتريش على الراجح اسمه إسا وهجدة دانا أكاديان شن دانا أكادي لا لم لم ما ميوب أورديت سمتنا كتمكن لم لم ما ألم ألم ما أجتركنكين ولا من الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وان وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وإيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا مباشا نوزده بأن نوزده بي. كاتي علي والجوازم الثمانية عشر ما بستي إذانية إذا درك دلو إذا درك دلو إذا ولكن هذا هو الشعر ده هذا هو الشعر ده هذا هو تقسيم يقول هو بو بو هو بو هو أو أو أو من حيث كونها اسماً أو حرفاً. بو بو اعتبارا تقسيم على الراجح اسم به على الراجح جي به حرف به بوي بزاني فاش تقسيم تقسيمي كتير اما دواتانا حند يكفي الجزم الجزمك يعني ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلين او دواتاني كايبين لم لغل لما اقل ألم و ألم ما ناوي لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء أأمى اما التي كان يكفي الجزم مكان يكفي لم يكتب زيد باشا ليكتب زيد لا تكتب يا زيد وهروها او انا هميان او شيء اول لم لما لم لما لام امر دعاء ولا في النهي والدعاء او انا يكفي الجزم لجملة دهات نشترس يك فعل مضارع فعل مضارع كملزومة كنوتها. بعلم أوانيتير يجزم فعلين وتحصل جملة شرطية. جملة يك شرطية ذل سبي. بونمنا تدرس تنجح. بخوينيد ناجح هبيد. سكرة تدرس تنجح أجر اوكي او ابيت كابو لما باقي او ادوات كانت لا جملة ك الشرطية تفيش شواب جملة شرطيش اويك ادوات الشرط ببي كادوات جاز ما كانا ليرة دواي فعلي شرطيش ابيت فعل الشرط والجواب شرطيش ابيت فعل الشرط وجواب الشرط يسبون من إن تدرس فتنجح كما ذات الشرطة إن كما فعل الشرطة يكمك إن تدرس فتنجح إن تدرس تنجح فأكلاب فأكلاب إن تدرس تنجح أو كتا كما جواب الشرطة تنجح أبيني هردوك أوين جواب الشرطي بيوت الدوام جواب وجزاء الشرط مش مجزوما كي عامل يتيهر إن كابو إن دو إيشي كدوا جزم فعل شرطي كدوا وجزم جواب الشرطي إيشي كدوا أصل وايه أصل وايه فعل الشرط فعله مضارع به ومجزومش به اصل وايد جواب الشرطيش فعلي مضارع به ومجزومش به بلام اقر ونهت بون منا ان درست تنجح بماضيه ان درست فانت ناجح فعل مضارع نهات إن تدرس فانت ناجح سفعلي كم هات بشي فعلي الشرط ومضارع ولا لسه الشروط يخويه هات بيه يتمنى أصل لفعلي الشرط أو يمضارع به بالله أقر وانه هات بيه نمنا أم ينبو ماضي أو ينبو مضارع ين أم بو مضارع أو بو بماضي جاري واهي هر نهر جمليك اسمي ده بيه كأويه نامه إن تدرس فأنت ناجح إن تدرس فأنت مكرم عندي مكرم جمليك اسميه أو كاتا فائق بمعنى في فائق اشتغل رابط الربط جملة جمله اسميه كان ربطت جمله جمله جواب شرط ربط كاتا فعل الشرط بويا علي في محل جزم ان درست تنجح علي فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط في محل جزم كابوم محل فعل الشرط وجاب الشرط بي تجي مجزوم به اقر خووك وخوي هذا مزارع بو الله يفعل مضارع مجزوم اجر غيري فعل مضارع هات هاتوني اعرابي كي يكوخي اعرابي كا بلا ما لفيه محل جزم واضحه كابو بابش نسر دانا داني اداتك لم تري حرفي نفي لروي ما ناوى نفيك لروي ما ناوى نفيك لم يكتب زيد الواجبة نفي كدك نينسي واجبة كي ننسي كابو امال لي روا لروي ما ناوا لم بيوتري حرف نفي وبيش يوتري جزم لروي إعرابا چونك لم يكتب لم يكتب أوتا لروي إعرابو إيش كدني أثري إعرابيه و ب او جازم حرف نفي وجزم وهروها ب او 3 قلب حرف نفي وجزم وقلب يعني شيء كانت يقلب زمن الفعل زمن فعلك قلبك هتو بونمنا يكتب اقلم لسري نبيت يكتبوا اقلم لسينه بوايا زمن فعلك يجيب حال مستقبل فعل مضارع زمنه حاله مستقبله فلام لمت لم يكتب يعني نين وسي ولا رابر دوده كابو الزمن فعلك علاك هاد لا حاله مستقبله وقلبه بماضي باس ماضيك شي وايلك لمك كابو لم بيو حرف نفي فين حرف جزم له اثر اعرابي و و وقلب لروي شي و زمني فعل كان لا حاله مستقبل لا شيء بماضي. لماش حروك وشي وايا حروك لما حرف نف وجزم وقلب. هندك فروقي بسيط لام ولما هي حال جرنبوس كاتك كات شنا كتير بكتير لا قطر لابن ابن عقيل أو أنا. أما لروي معنى لروي اعراب للروي الزمن ولام الأمري وكاتك لمو لما منزاني ألمو ألماش منزاني شنك أودو همزياء شنك سري بو تقريره بو إثباته نك بو نفي نفيك نامينه وكألم نشرح لك صدرك يعني آية سينجي توما شق نكدو يعني كراوش لك كراو بو تقريره ولام الأمر لامي أمر أويه كوا فرمان كات بشي با كردني يشتيك لينفق لينفق ذو ساعة باكسيك دولة من يعني هايتي بشي كات انفاق كات صدقة يعني انفاق كبو مالو من دالي وخيزاني لينفق و أمرك وتسرفع لمضارع لامي أمر تسل فيعلي مضارع لامك بيوتر لامو الأمر لبروين لخي تعالى وهاتوا بو أدنى بو يبيوتر لامو الأمر قلم أقر لأدنى بي بو أعلى بو نمنا لقرآن دا ليقضي علينا ربك ليقضي فرمان بخوا أكان أمان نا دا ولا خزناء أكان ألين با فالورد قاركت بمن مريني بمن كشيت تحملي اجرناك ليقضي تماشال لا لامي امرا خوي يقضي بياء لا مكلامي امرا اداتي جزمه سيقضي إعرابكين اين فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله لا مكا جازمه فعلك مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله بالام بيوتر لام الدعاء اجنهر لامك اخوي بس لا هاتوا وبو خالق هاتوا بو لام الدعاء لام الامر أبي أدب من هبي لقال تعالى ولقال ولا لا ناهيش لا تحزن لا تزنو ولا تشركوا همانا هموي لاي چين لاي جازما جازمن اداتي ما بسش پيك تركدني او فعليك خواهي تعالى داوية کا يان اگر لكسيك كسيك كسيك بو و بو کسيك اتر کسيك بو شرطنية فرمان هر لخواهي تعالى لبيني خو مانيشا کسيك لا مستوىيك دا اعلايا کسيك ادنايا ونمنا اگر استمنو تو چين بو كار We now realized that what you do in تو field الله friends know and see you Your friends and I don't think Whatever you say All right What's up The Lord Х Gift Who's mother Which of you sentoper And what's up Your friends Who says I don't you You don't وهارواها بو دعاء اجتيد ربنا لا تؤاخذنا بو دعاء هاتفه والنهي نيه هاتشن اشي نهي كاكاد برام لا بلوي لا ادنايا بو اعلى بو دعاء ديت امانه يكفع لانها وحرفيشن بالاتفاق وكت مال جملي اوانا كحرفا بالاتفاق ويكفعل جزم اكاد اما اوانيك دفع الجزم اكن وكوين وما ومن ومهما واذ ما واي ومتى وايانا واين وانا وحيثما اذاش لشعره هذيك هيك هذيك هل وثمان فعل الشرطي أبي جاب الشرطي شيء جاء اوانيا كحرف بن خويان اقاتل من بيه أو عنيك حرف بن أو كان كحرف بنروشت يكفي عليه جزم كد روشت فوين محليا نيل اعراب حرف نوتة أما عنيك تنها تنهى يشيش عن حرفك أول شيء إنه إنهش محلي نيل اعراب ولا دو فعليش جزمكه بلام أو كان يتر محليا نهاية إعراب يعني أكريب أكريب ولا من ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره من اكره اداه جازم بيت اداه جازم بيت برام لابد أوي اسمى خشي مبتدا بيت ما وما تقدم وما تفعل ما كجازمه تفعلون نونينيه خوي جازمة بلام خويش مفعول بهيه خوي عاملة خويش معمولة مفعول بهيك مقدمة كوابو بيه الزرورة لما ورد بيه نوا أدواتي جازم أواني حرف كف الله وكف الله المؤمن القتال محالي نيو سريشيني بلام أواني اسم بو لناو جملة اعرابي خويها دوي الله اسم شرط جازم 본 على مبني في محل رفع مبتدا مبني في محل نصب مفعول به بفي جملك ان شاء الله دي مثلي اجت شيء ان يمكن القران ده حتوا ان يشاء يذهبكم ان يشاء اگر خوي تعالى يريد إرادة كونية يعني يذهبكم أو لا اولا اولا اولا لا اولا اولا اولا تر اولا اولا اولا إن اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا لا برو الصحيح والآخر فاعلكي الوزيطة وبزن فاعلكي شيء إن يشاء الله باشا أما بيوتريا نالي فعل مضارع مجزوم الله يفعل الشرط مضارعك اللابة والله فعل الشرطي ما دم قوي مضارع أو أصلش والله فعل الشرطي مجزوم وعلامة جزمي السكون والفاعل ضمير مستة تقديره هو كلا فيش و باسكلاو. يذهبكم جواب الشرط جواب وجزاء الشرط جواب الشرط سيري كمجزون وعلامة جزمه السكون يذهب أنجا فعل بفعلش وبنتها والفاعل ضمير مستة تقديره هو حرف لك ابو خاء يذهبكم يعني هو والكاف ضمير متصل ها كافك والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به يذهبكم يعني يذهب الله انتم يذهبكم والميم علامة الجمع بوشه اسمح لي نبولا إعرابك إن روشت وما تفعلون من خير يعلم يعلمه الله يعلمه الله أسا أجبين أم آياته إعرابك وما تفعلون هي تفعلوني وأفعل خمسة بون منا أجر أصلا قلت كينوا تفعلون الخير تفعلون الخير تفعلون أي خير تفعلون أي خير يعلمه الله اصل منك واي تفعلون أي خير يعلمه الله بلان <أصنع جميل> <تفعلون> أي خير, <يعلمه الله> <بالأم> أي خير جاءت مشهوا حال كذا وكان حادثانه اوقات ما كان علي لبروت من اسمه اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به بوتي في محل نصب مفعول به اصل جمله الشرطي اصل جمله غير شرطيه يعني اصل جمله كواب وتفعلون ايها أجلين تفعلون أي خير إعراب كن شو إعرابي تفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أفعال خمسة شف عل كي أنا وخيتي أبي بزانا أفعال خمسة فعلنا وخيتي واو كي ين ألفي سيفعلان تفعلان كما فعل كيتي ألف يفعلون تفعلون كما فعل كيتي الواو تفعلين فعلي كما يا الياء تفعلون أي خير تفعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو ضمير الجمع في محل رفع فاعل أي مفعول به أي مفعول به منصوب علامة نصب الفتح وهو مضاف خير مضاف إليه باش ام اي لابا او جمليك اثباتي بشرطين ابو تفعلون اي غير بلند اي يبخر بيشوا اي لقل حر خيريك لقل وما تفعلوا فرق شيء هيك فرقينيه حر كردو يبكى دوي بك اخذت بيشوا واتمفعول بي هيك دسكاريك اخذت بيشوا بو يم ماكل ليدا تشيا مفعول به دائما الاسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم تفعل فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه حذف النون وما تفعلوا نون هنا ما تفعلوا فيها الواو فعل يفعل خمسه لقيدايه لنا خدايه من خير حرف جره خير اسم مجرور يعلم سيك مجزومه نك يعلمه يعلمه اضي جواب الشرط جواب الشرط مجزوم وعلامه جزمه السكون والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم الله فاعل يعلمه الله يعني اوشته حي تعالى ديزانيت قالوا كابو ما هيك كل ادوات جزم بالامشي جو لكله اداه اسم يا حرف اسم اسم ودو فعل شيء ملزم كذا تفعلوا لقل شيء يعلم ومن يتق الله يجعل ومن يتق بكسره خي يتقي ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرج يجعل أصل جمله ومن يتق الله شونا يتقي المتق الله يتقي المتق الله فسيكا متقيا يتق الله باشا يعني جملكا أو هاي يعني بشيوازي كثير المتقي يتق الله امشطوا المتقي يتق الله متقي خي افاضل اخوي تعالى لا حرامكاني يا الاخوات الكرام المتقي يتق الله اعرابك وانا المتقي ها المتقي المتقي لا اوله فعل نهاته مبتدا المتقي يتقي الله المتقي مبتدا جمله فعلي يتق الله من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر للمبتدا تين أم جملك أخوي جمليك مبتدأ إتاء وخبر إتاء. بيك جمله بيك شرطي لجاتي وكسي الله المتقي يتق الله بيك من يتق الله يجعل له مخرج هركسي الله خواب ترسيت كوابو تشيد لها يسأو من ومن يتقي لها لجيش إذا نشتوا مبتدأ بوي كاتي من اسم شرط جازم من اسم شرط جازم عاملة إشي شرط إشي جزمك بلان أخوي مبنيانا مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أول محل يكتبوي دانا لبلو اسمه أنجى جملي شرطك. جملي شرطية قشتي قشتي لأول لا تأخير فيما حذ رفع خبر للمبتدى بفعلي شوى بجوابي شوى قشتي هم جملة شرطية فيما محل رفع خبر للمبتدى بوي ومين تقي الله اقرأ رابكين يتقي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة ويتقي بياءه سبوبتي كسرة جاز مكاك منك وإليك الله ومن يتق الله فاعل يتقلك هو أقرتب ومن الله لفظ الجلاله مفعول به منصوب يجعل يجعل جواب الشرط وجزاؤه جواب الشرط وجزاؤه مجزوم ينا مجزوم ومهما مهما, مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر أوانيك دس بطال يعني أوانيك ناحق دجمن دجمن دج كاران هاد شي بيانا بي حقيقة بشار نوى حقيقة بشي بينن بني حقيقة كشفة بيت مهما يحاول المبطلون يحاول أو التقاء ساكنين الساكنين كسر كده مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر فعل مضارع مجزوم اسم مهما دين الله إسم الشرط جازم اسم شرط جازم وقلنا مهما خلاف تينا على الراجح لتحسنيت نهايتي ها اسم اسم اسم اگر اسم ابي اعرابك اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا مبتدا الجمله الشرطيه جشتي في محل رفع خبر ااوجد حرف على الراجع وابن هشام لقد له او كاتا دي على حرف الشرط جازم كوت حرف محلني الاعراب محلني الجمله كده اعرابك يحاول فعل الشرط ملزوم وعلامه جزمه السكون وحرك بالكسر للتقاء للتخلص من التقاء الساكنين كسر التقاء المبطلون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم طمس الحقيقة مفعول به منصوب وعلام نصب الفتحة وهو مضاف الحقيقة مضاف إليه تظهر يعني شيء جاب الشرطي وجزاؤه مجزوم وعلامة جزمه السكون فعله كامية ما لم تظهر حرف تاءها وقيوة نشانة بو مؤنث يعني بو حقيقة والفاعل ضمير موسى تقديره هي الحقيقة وإذ ما إذ ما تقم أقم إذ ما تقوم أقم إذ ماش خلاف تياه حرف جاهن دقيا ألين إذا كخوي اسم ما حرفك زائد ذا أوعني و أوكو ابن هشام كدي فعل مسألة أكا كا وأوانيش كا وينو توبيش ابن هشام ألين إذا ك كلمة كي ما ك زائد ذا بويا إذ ما اسمه على الراجح بام لا تحف سنية إذ ما حرف على الراجح أجلوت من حرفه، أجلوت من حرفه لين محله نية لإعراب، أجلوت من اسماء لين ضرف زمان، لين ضرف زمان، إذ بمعنى حين، حين, حين تقم أقم، بويا عندك لبروا إذ بمعنى حين وبضرف أتواء ترجيح أواء كن ك إذ ما اسم بيت بمعنى ظرف الزمان ثم شيء تقوم كتقوم فعل الشرط مجزوم والفاعل ضمير مسته تقديره أنت حين تقوم أنت أقم أقم أقوم جواب الشرط وجزاؤه والفاعل ضمير مسته تقديره أنا أقم أنا وأي اي طالب يجتهد يتقدم هرقة بيك هول بدات تبكوشة بيشركبت هرقة سي هول تبكوش هول بدات تبكوشة بيشركب هرقة سي إيش دانشة علمنا باري إنما العلم بالتعلم بهول بارن يبرد يعني حساسيه لك هيك هيكلت للدرس ده ابي حل دي اي طالب يجتهد يتقدم اي طالب اي اسم شرط جازم بلان اي او ابزان فرق لك او كانت لا ايون مبني ني معرب اي طالب اسم شرط جازم مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه وهو مضاف طالب مضاف اليه يجتهد فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وطالب يتقدم جواب الشرط وجزاؤه مجزوم وعلامة جزمه السكون والفعل ضمير مستد تقديره هو بيني اسمي الشرطة جازمة ومحل شهية الاعراب ومبتدا ومرججني همو أدوات كان كدين مبتدا بفي جملة دس كاريبك أقوريت أقريأ أيبك ايامك مفعول به مقدم فعلك بيني أيب كيت بنمنا أي علم تدرس أي علم تدرس تنتفع تدرس فعل فاعله تدرس أنت أي علم أي علم مفعول به مقدم مرجني ببيدس كردن محلي لا إعراب أمعناء جورت. والله ميملين نمكتبه هر بوي أمعناء درجاتهم وكم بوي نلاقي ما بس بس الجزمة كان من حيث الأصل دفع لمضارع. يجارش دفع لمضارع لكن نايش أمزوربة وردي وجواني بس كدا اصل أصل أويه دوف علی مضارع بيت إيك كان فعل الشرط بيك كان جاب الشرط متى متى يصلح قلبك تصلح جوارحك متى ظرف زمانة متى ظرف زمانة اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب الظرف زمان تلك ظرف زمان هيك منصوبات حمك الله ظرف زمان وظرف مكان هيك كلمه منصوبات اي خنين بو متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب الظرف زمان يصلح قلبك يصلح فعل الشرط مجزوم فعلك قلبك تصلح جواب الشرط وجزاؤه فعلاكي جواري حكيا وأيان أيان تطع الله يعنك ايانا ضر في زمان هندجر ديجال أيان ديج ضر في مكان بو أنمنا تقوم تقم أقم لكي لي دابنش ليودانش وي ايان اخر زمان ب ك مكان بيه. لم من نبي انها يتي لرا ايان تطع يعني متى كيت كي يا ذا تطع بس لبر ساكنين أيانا تطع الله يوعين. فسكون نك ويعين ك يعين ك بلغه نون يك بوبا ساكن يا اش ساكن لبشي ياكش حزفو ويعين نوكا بوبا ساكن بوبا يعين دو ساكن ياكش حزفو يعين ك اين بونامونه أين, ما... اين اين اين تكون يدرككم الموت أينما تكونوا تكونوا نالى أينما تكونون يا إفجار مشتى بكنوا، فانكي فانكيش تبكنوا أو هي نبينا أو فانكيش تبكنوا، يدمن أوزدم قل ما بينيم خلاص <تصفيق> باش اينما تكونو سيكا تكونو نونكي نية مجزومة بشي مجزومة ناصب نية لكيشو وفعل مضارع اخوال خمسة يابي نونكي پيو بي یا وبو معني ناصب نونك و جازم اينما يدرككم الموت لا يدرككم يدرككم الموت يعني فعل مفعول به الموت فعلك قابوا فعل الشرط هي. جواب الشرط أن أن يجلس أن أن يجلس العالم يحترم يعني أين أما بوظر في شي ما دم باس جلوس قاتوا لكذا عالم دابني شي ريزي لديه ان يجلس العالم يقول ان يجلس ان بمعنى متى يا بمعنى اين وظرف زمان وظرف مكان ليل ظرف مكان والله اعلم اقرب ظرف زمان يجبي كي عالم دا بنش رزلك لهر زمان يا لهر مكان ان اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف ففي جمله ليل ظرف مكان يجلس فعل الشرط مجزوم على مجزمه السكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين العالم فعل يجلس يحترم جواب الشرط وجزاؤه والفاعل ضمير مستتر تقديره هو نعم يحترم ونائب الفاعل ضمير مستتر فعل كما ابن المجهولة يحترم وحيثما حيثما تستقم تفلح كي, كي لسر يقيه صراط بيت بردوامش بيت او كاتشيا رزقاله بيت حيثما اقوت حيثما اسم شر جازم مبني على السكون درسته اقوت اسم جازم اسم شرط جازم مبني على الظن حيثو والما زائدة وما زائدة هذا درست يعني بأيكو بلاي يا حيثو بطنها بلام بلاي أصلا بأيكو بلاي چونك حيثو خوي بطنها بيدا ويشناكا بوي تستريشا ني يعني حيثو اسم شرط جازمة وما كزائدة كيف ما بلاي كيف اسم, شر جائزة اسم شرط جازمة اسم شرط جازمة ما كزائي دي كيف ما اسم شرط جازم مبني على السكون حيث ما اسم شرط جازم مبني على السكون بيكوا بيك, بيك وذكر المصنف في الجواز منحه كيف ما تفعل أفعل كيف ما تفعل أفعل كيف ما اسم شرط جازم تفعل فعل الشرط مجزوم أفعل جواب الشرط كيفما بفي جملة أقرأ أما ليرى حالة أكري بكي تخبر مقدم ليرى اسم مبتدع عفوا مبتدع جملة شرطي خبرا للمبتدع وفي جملة التي تتمكن من الرساله التي تتمكن من الرساله التي تتمكن من الرساله التي تتمكن من جزم التي تتمكن جزم وقد يجزم تمكن في الرساله التي تمكن من الرساله التي تمكن من الرساله التي تمكن في الضرورة هنا أصلا إذا أو نية كتبت جازم به إذا أقر معناي الشرط شتابي جازم زوج زور جايبيني علي إذا إذا الشرط غير جازم بالله لشعر دا هند الجاتشية هند الجال لضروري الشعر ده هاتوا إذا لبل أو كان المجزم كده لبل وزن أو كاتا قيدينيه اقر لا شعر ضروري شعري دا هاد باتشي بيت بات جازم بابيك بلا ادوات جذب واذا تصبك خصاصه فتجملي لا هندق لنسخك انا لا شعرك فتحمليها وفتحمل فتجمل بذ يا فت حمل بذ هدفي معناها ناغوره واذا تصبك تصبك خصاصه فتجمل تما شيئا بيتبك بجواني اذا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان تصيبك فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون والفاعل خصاصية كافك مفعول به مقدم وإذا تصيبك خصاصة يعني أقرش تيكد بطايبات توشبو مصيبتك بسر داهات يعني أقرش تيكد بطايبات توبو بون من المال سامانك تبيه درا، يعني فتأدب يعني لخو النبي ين، فتحمل للخصاصة يعني أو تحمل مصيبتك تصب كفعل الشرط بإيجاب الشرطة. أبيني فتجمل، فتجمل فعل أمر يموت من أبيه أصل شيء بيت. فعل مضارع بمجزون بيت. يس فعل تجمل فعل أمر، مبني على السكون فعل أمر. بلان في محل شيء جزم. في محل في محل جزم. فائهي ناوى، ها؟ أو بلبر ربية. لابد الشعر وإليك لاوة أجنا فتجمل طالما دير ركاني بيش خوي كسريا وكسرا للروي يعني لآخري الحروف في الأبيات وإذا تصبك خصاصة فتجملي تائر باشا مرحبا بارك الله فيكم وصلى الله عنه. Thank